أدَّى الفلاح من زكَّاها وقد خاب من دَسَّاها كذبت ثمود بطغواها إذ دعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه فعقروها تَدَمَّدَّمَ عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَلَا يَخَافُ عُقْبَا